ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هم المتصفون بهذه الصفات هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أربع صفات وهذا هو الشاهد معنا من الترجمة من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب هؤلاء لا يسترقون يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتون لا يعملون الكي ولا يتطيرون بعيدين عن التطير وعلى ربهم يتوكلون بإيمانهم وتوحيدهم واعتمادهم على الله ثم هذه الصفات ليست على حد سواء الرقية مباحة لكن إذا ترك الإنسان ثقة بالله وإيمانا بالله وعدم رغب في التوجه إلى غير الله في أي شيء من الأمور هذا حسن لا يسترقون ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا يرقون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى بعض الصحابة وإنما قال لا يسترقون وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ما طلب منه الرقية وعائشة رضي الله عنها رقت النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ما طلب منها الرقية وحينما رقته ما قال لا لا تفعلي هذا خلاف الأولى لا الراقي يرقى والمرقي يقبل إذا أتته الرقية بدون طلب لكن لا يسترقي لعلى يطلب الرقية المريض دخل عليه شخص فأراد هذا الشخص أن يرقاه يسر بهذا ولا يضره ولا يخرجه من الأولى لكن ما يقول له اقرأ علي أخي لا وهكذا ينبغي للإنسان إذا زار مريض ما يضطره إلى أن يطلب منه الرقية يرقاه هو مباشرة إذا علم أن صاحبه يحب ذلك يرقاه ففرق بين من يسترقي وبين من يرقى يرقى لا لغم عليه ولا يسكت الراقي يقول لا لا لا ما برقيك لا ما يا صح فالرسول قبل الرقية من جبريل وقبل الرقية من عائشة ورقى هو عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة ولا يكون يفعل شيء يخرج الصحابي من خلاف من الأولى لا رقاه ولا يضيره ولا يكتوون الكي علاج لكنه إحراق بالنار ومضر وقد يكون له مضاعفات فهو من الأشياء المكروهة ما يقال إنه مستحب ولا مباح ولا محرم وإنما هو مكروه كراهية المكروه يختلف عن المباح المباح إذا فعلته لا تأثم ولا تؤجر والمكروه إذا فعلته لا تأثم وإذا تركته تؤجر ولا يكتون يعني ما يكون أنفسهم ولا يطلبون من أحد أن, يكيهم. أن يكويهم بالنار ولا يتطيرون الطيرة خصله وصفة من صفات الجاهلية كان الواحد منهم اذا خرج وجاء الطير على الصفة اللي يتشاء منها رجع وترك ما خرج اليه كما يفعل بعض الجهل حاليا من فيه شيء من صفات الجاهلية إذا خرج من داره لعمل من الأعمال فقابله أعرج أو أعور أو دعاها رجع إلى أهل وقال خلاص يتشائم بأن اليوم يوم مشؤوم ولن يوفق ويرجع إلى أهله هذه من صفات الجاهلية وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل يعني الشيء الذي يسر يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطير عليه الصلاة والسلام إذا الإنسان مثلا سمع شيئا مبشر استبشر به لما قيل له في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام هذا سهيل بن عمرو أقبل لأنه جاء رسل كثر قبل سهيل بن عمرو وما يحصل اتفاق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يتعنتون ويتشددون في الشروط فما يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل الرجل الأخير للصلح قالوا يا رسول الله جاء سهيل بن عمرو. قال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم تفائل باسم سهيل سهيل في شيء من السهولة مثل لو خرج وسمع مثلا سالم أو سمع بشارة أو نحو ذلك قال هذا خير الحمد لله هذا يبشر بخير تفاعل كان في المستشفى وسمع مثلا سالم أو يا أسلم أو نحو ذلك تفاعل قال إن شاء الله أنا أسلم وهكذا هذا الفعل حسن وأما الطيرة فهي ما أمضاك أو ردك يعني مضيت من أجل هذا أو ردت من أجل هذا هذا ما يجوز وإنما الإنسان على ما كان عليه وعندهم صفات مثلا إذا جاء الطير إذا قابلك الطير مقابلة هذا له صفة وإذا جاء على اليمين سبشر بهذا وإذا جاء على الشمال تشائم من هذا وإن جاء من الخلف فله حالة وهكذا فالتطير من صفات الجاهلية وهو محرم لأنه اعتماد على غير الله جل وعلا وفعل بتأثير مخلوق ليس بيده شيء من النفع ولا الضر ثم الطائر إذا جاء من يمين أو شمال ماذا سيكون لكن من فيه من صفات الجاهلية يفرق بين يأتي من يمين يقول هذا فيه بشارة يبشرني بأن موفق في عمل هذا أو في خروجي هذا وإذا جاء عن شمالك قال لا خلاص هذا يكفي هذا سيحصل عليه مصيبة أرجع فهذا التشاؤم ومثله ما يفعله بعض الناس اليوم هم من يفعله لما في نفسه من أمور الجاهلية والطيرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمضاك أو ردك يعني كنت متردد في الأول فعزمت هذا ما يجوز كنت متردد مثلا فعدلت هذا لا يجوز أو كنت عازم فعدلت هذا لا يجوز هذه فهؤلاء السبعون الألف تركوا المباح وتركوا المكروه وتركوا المحرم واتكلوا على ربهم وعلى ربهم يتوكلون في تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني اتكالهم واعتمادهم على الله جل وعلا، لا على الطبيب في العلاج، ولا على الولد في قضاء الحاجة، ولا على المعقف في أمر من الأمور اعتماده على الله جل وعلا، ولا مانع أن يتخذ ما يتخذه مثلا، لكن اعتماده الكلي على الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم. يتوكلون فهذا الشاهد من الترجمة أن المؤلف رحمه الله ساقه أن من اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يكون من السبعين الألف والسبعين الألف فيهم خير سبعون ألف مع كل ألف سبعون ألف يقول لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذه البشارة قام عكاشة ابن محصن عكاشة ابن محصن من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وكان من المجاهدين في سبيل الله ولا يغلب وكان طويل القامة جميل الوجه و فيه خير في الجهاد في سبيل الله، فقام عكاشة وهذا من اغتنام الفرص. قام مسرعا رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم. ادع الله أن يجعلني منهم. يعرف أن الرسول ما يتمكن من هذا وإنما يتمكن من الدعاء. ادع الله. لأن النفع والضر والعطاء بيد الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم داعٍ ادعو الله ان يجعلني منهم فقال عليه الصلاة والسلام انت منهم هذه بشارة عظيمة وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة رضي الله عنه بانه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولهذا كما تقدم لنا قريبا بانه من الذين يجب أن نشهد لهم بدخول الجنة نعلم أنه من أهل الجنة قطعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره قال أنت منهم فهو لا ينطق عن الهوى كما وصفه ربه قال أنت منهم الصحابة رضي الله عنهم عندهم رغبة في الخير فقام رجل آخر ربما يكون منهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف التسلسل هذا خشية أن يكون قوم من ليس منهم فيقول النبي لست منهم فيكون فيه مجابهة للمرء بما يسوء فما أحب صلى الله عليه وسلم وألقى هذه الكلمة العظيمة أصبحت مثل يعني كل من أراد أن يتخلص ممن بعد الأول قال سبقك بها عكاشة خلاص هي للأول فالفرص تحصل ثم تزول ما تستمر فالحاذق القوي الموفق يغتنم الفرصة إذا سنحت ولا يتساهل فقال سبقك بها عكاشة هذا من حسن تخلصه عليه الصلاة والسلام إما أن الرجل الذي قام ليس منهم وإما أنه منهم لكن خشي صلى الله عليه وسلم أن يحصل التسلسل فيقوم من ليس منهم فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وإنما يأتيه الخبر من الله جل وعلا ولهذا قال أنت منهم بشره صلى الله عليه وسلم بأنه منهم ولما قال أبو بكر رضي الله عنه ما أحسن هذا كما تقدم لنا في آية التفسير آية النفس المطمئنة رجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال أبو بكر رضي الله عنه ما أحسن هذا الكلام قال أما إنه سيقال لك شار عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بعض الظلال يكفرونه ويشمونه ويلعنونه رضي الله عنه وأرضاه فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق تخرسا وإنما يأتيه الوحي من الله جل وعلا يأتيه الأمر يلقي الله جل وعلا في نفسه ما أراد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحال لما بين حرمة شجر وحشيش مكة قال له العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا لاذخر فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر في الحال وقال ولم يقل أنتظر على إلا الإذخر جاءه من الله جل وعلا فهذا الحديث العظيم فيه البشارة لمن اتصف بهذه الصفات وهذا الرجل المتصف بهذه الصفات ترك المباحات لله جل وعلا وترك المكروه وترك المحرم واتكل على الله جل وعلا في جميع أموره واعتصم به والاتكال على الله جل وعلا لا يمنع من فعل الأسباب يعني الاتكال على الله مع ترك الأسباب ما يجوز أن الرجل يغلق عليه بابه ويقول أنا متكل على الله ولا أفعل شيء وإن كان الله قسم لي رزق فياتيني يقول عمر رضي الله عنه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ففعل الأسباب ما ينافي التوكل اخرج إلى السوق واشتغل واسترزق الله جل وعلا واتكل عليه أن الرزق يأتيك من الله لا بحولك ولا بقوتك قد تجتهد وتتعب ولا يحصل شيء وقد تعمل عمل ميسر سهل ويأتيك الرزق العظيم من الله أنت عليك فعل الأسباب وبعض الناس يظن أن الاتكال بترك الأسباب ويستدلون جهلا منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا الطير تغدو يعني تفعل الأسباب ما جلست في وكورها ويعتيها الرزق قال عليه الصلاة والسلام اتكل على الله يرزقك كما يرزق الطير الطير تغدو خماصا وتروح بطهنة تغدو تخرج من أوكارها صباحا مثلا جائعة خالية البطن ما في شيء وترجع بعد قليل قد امتلأ بطنها ومع حنجرتها بالرزق من الله جل وعلا وفي فعل الأسباب لأنها ما جلست في أوكارها وإنما غدت تغدو وتروح وهكذا ينبغي للمسلم أن يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا لا يعتمد على حوله ولا على قوته ولا على زيد ولا على عمر وإنما يعتمد على الله وحده والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد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 يقول السائل رجل قديم من الجنوب لأداء العمرة وأدى العمرة ويرغب عمرة في رمضان وسوف يذهب إلى جدة ويعود قبل رمضان فهل يحرم من جدة أو يحرم من الحل بعد قدومه إلى مكة ودخول رمضان إذا رغب في العمرة وخرج إلى جدة لغرض من الأغراض فإنه يحرم من جدة يحرم من المكان الذي يريد منه التوجه الى مكة يقول السائل دخلت مع الامام وهو في التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة فماذا افعل اذا دخلت معه في تكبيرة الثانية او فقال العلماء رحمهم الله انت بالخيار ان شئت ادخل معه في الذكر الذي هو فيه إذا كان الإمام بعد الثانية يصلي على النبي صل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بعد الثالثة فالإمام يدعو تدعو معه تدعو توافقوا فيما هو فيه ويجوز أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها يعني تبدأ بالفاتحة ثم إذا سلم الإمام إن كنت بدأت من أولها فكمل وإن كنت بدأت مما كان الإمام فيه فأتي بالتكبيرات التي فاتت عليك وأتي بالذكر الذي فات عليك وإذا كانت الجنازة باقية فأتي بصلاة الجنازة بما بقي عليك على هيئتها وإن كانت محمولة كما هو الحال في المسجد الحرام وغير من المسادد الكبار بعدما يسلم الإمام تحمل فتابع التكبيرات ما بقي عليك من التكبيرات وسلم <تصفيق> يقول السائل هل يجب على الرجل العجوز المريض الصيام كما تجب عليه الصلاة لا يا أخي الصلاة تجب على شخص لا تجب عليه لا يجب عليه الصيام وإنما عليه الكفارة عليه الفدية الصلاة ما دام العقل باق فهي لا تسقط صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقية والصلاة لها مراحل فتؤديها حسب استطاعتك بوضوء فإن لم تستطع فبيتيمم فإن لم تستطع فبلا وضوء ولا تيمم المهم ما دام العقل باقي فالصلاة واجبة أما الصيام لا قد يكون الإنسان عقله كامل لكنه مريض مريض مرض يرجع برؤه هذا يفطر ويقضي ان شاء الله مريض مرض لا يرجع برؤه هذا يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه لان من الامراض ما هو يرجع برؤه مريض مرض عارض ويشفى منه باذن الله فهذا متى ما استطاع يقضي ولا يطعم مريض مرض لا يرجى برؤه معروف مثلا من أصيب مثل هذا المرض ما يستطيع القضاء لا الآن ولا في الشتاء ولا في أي يوم من الأيام ما يستطيع هذا الغالب والله جل وعلا على كل شيء قدير لكن المطرد أن من نصيب مثل هذا المرض ما يستطيع القضاء هذا يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر ولا شيء عليه والأطعام المسكين هو كيلو ونصف من قوت البلد أو يجمع ثلاثين مسكين ويطعمهم طعام يشبعهم كما فعل أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه وهو ملازم له رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وسعة الرزق وكثرة المال والولد فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز المئة فكان في السنتين الأخيرتين من عمره ما يستطيع الصيام وعقله باقي والحمد لله فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه قول السائل نحن إخوة من أرض الجزائر جئنا لأداء العمرة فأدينا العمرة ولله الحمد هل يشرع لنا أداء العمرة الثانية في رمضان وهل نحرم التنعيم أم من ذي الحليفة من أدى العمرة لتوه فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى أما المقيم بمكة قام طويلة وله رغبة في العمرة فيخرج إلى الحل وأما ال الذي أتى لعمرة وأداها فما يحسن أن يخرج للحل يأتي بعمرة أخرى إن ساف سافر إلى المدينة وغيرها غيرها مثلا ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة يقول المنحرف داخل الحرم في الصلاة هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نعم إذا كان انحرافه كثير فإنه يعيد صلاته لأنه يلزم الاستقبال في داخل الحرم أن يستقبل عين الكعبة ولا يكفي الجهة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين